شيئين انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامه عما كانوا يفترون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 مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض،, ثم يوم يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومؤاكم النار وما لكم من فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا واتيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه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 بهم وباقة بهم دعوا وقالوا لا تخف وقالوا لا تخف ولا تحزن إننا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن مزيلون على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 وأنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب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 وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتلى عَلَيْهِمْ إِنَّ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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينه باثتا وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم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 إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكاين من دار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 فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم ومن نزل من السماء ماء فأحيى به, من فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله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 أو لم يروا أننا جعلنا حراً آمنوا النَّاسُ الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www. islam deh